سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مَا أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَن نَّقُولَ آمَنَّا بِرَبِّنَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ رَبُّ الْمُرْسَلِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذ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 والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 فَأَنْتَ أُولُو الْعِلْمِ قُمْ دَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فِيهِ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير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 وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنَّ تُوَدُّ أن أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ و الله نفسه والله رءوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرجق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك انَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي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 وَإِذْ قالَالَةِمَلَ إِكَةُ يَ مَرِّيَمُ إِ اللهَّه ْطَفَكِ وَطَهَرَكِ وَاسْطفَاكِ عَ نِسَ إِعَمِين يَا مَرِّيَمُ, مريم قُنُتيِييلِ رَبِّكِ وَسجُدِي وَرركعِمَا الرَّكِ عم ذَلِكَ مِنْ أَ لَيْك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ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 ذَلِكَ كَتَبُوهُ عَلَيْكَ مِنْ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا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 مون مَا كانَ إب ره ميهود يو وَل نَصران وَلَ كَ حَنفًَا مُسلمَ وَماَا كانَ منِن وما من المُشكين صِبْ إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا وَبِعَادِنكُم قُل إِنَّ الْهُدَى الله اللَّهِ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُل إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يشاء.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 كُن رَسُولًا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشاهدين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 طَائِرٌ وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطُ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وماتوا وهم كفار فلن يقبل من مِنْ ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا وَسَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 بَيَرُّكُمْ بعدَْدَ إمَانكُم كَافِرم وَكَيفَ تَكفرُرونَ وَآنُ تُطلَ عَلَكُم آياتُ الله وَفِيكُمْ رسولُ وَمَ تَصِ بِاللهِ فَقَدَهُ د إِلَ صِاصٍِ مسْتَقِيم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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فَمَا لَهُم مِّن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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات اولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا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 ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبا لو ود ما عنت قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا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 تنسئكم حسنة تنسؤهم وان ان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط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 وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 وَلَّهُ غَفور الَّحيم يا أَُّهَ الذيذينَ آممَنُوا لَا تَأْكُل الربَ أَ البَّافًَا مُضَافَة وَاتَّقُ اللهَّه لعََّكُمْ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعون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 وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 اخراكم فاثابكم غنما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم هم امنه نعاس يغشا طائفه منكم وطائفه قد اهمت انفسهم يظنون بالله غير الحق ظنا الجاهليه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 آمِنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا أَوْ كَانُوا غُزَلًا لَوْ كَانُوا عِنَادَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ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 وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كما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 لَ قَدمَن اللهَّهُ على المُؤمنِنينَ إذبَعثَ فِيهِم رَسُولم مِنْ آافُسِهِم يَثلُ عَلَيهِم آياتاتِهِ وَيُزَكِيهِم وَيُعَِّمُهُمكتابابَ وَحِكمَهِ وَيُعَِّمُهُم الْكِتابابَ وَالحكمَةَ وَإِن كَانوا مِنْ قَدَلُ لَ فِي ضَلَالِم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 هُمْ لِكُفْر يَوْمَئِذٍ أَقرَبُ مِنْهُم لِإِمان يَقولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَا لَسَفِي قُلُ بِهِم وَلَّهُ أَلَمُ بِمَا يَكْتُمُون الذيَّذنَ قالوا لِإخخواانِهِم وَقادُ لَْ أَطاعونَ مَا قُتِلُ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 يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ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 يريد اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يُضِرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أن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 فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك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 سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أضيع عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضٌ مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 خَاش عينَ للِلَّهِ لاَا يَشْتَرُونَ بآياتاتِ اللهِ ثمَمَنًا قَنِيلَ أُلَاائِكَ لَمْ أَجرْهُم إادَ رَبِّهِمْ إِ اللهَّه سَرِيعُ الْ الحِسََ ي أَُّهَا الذيينَ آمَنُ صبرِرُ وَصَابِرُ اصبروا صابروا واربطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون